يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لم يبين هنا أنواع هذه الأنهار ولكنه بين ذلك في قوله فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة لم يبين هنا صفات تلك الأزواج ولكنه بين صفاتهن الجميلة في آيات أخر كقوله وعندهم قاصرات الطرف عين وقوله كأنهن الياقوت والمرجان وقوله وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وقوله وكواعب اتراب إلى غير ذلك من الآيات المبينه لجميل صفاتهن والأزواج جمع زوج بلا هاء في اللغة الفصحى والزوجة بالهاء لغة لا لحن كما زعمه البعض وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها زوجتي أخرجه مسلم ومن شواهده قول الفرزدق وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها وقول الآخر فبكى بناتي شجوهن وزوجتي وضأنون إلي ثم تصدعوا قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أيوصل لم يبين هنا هذا الذي أمر به أن يوصل وقد أشار إلى أن منه الأرحام بقوله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وأشار في موضع آخر إلى أن منه الإيمان بجميع الرسل فلا يجوز قطع بعضهم عن بعض في ذلك بأن يؤمن ببعضهم دون بعضهم الآخر وذلك في قوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ظاهره ان ما في الأرض جميعا خلق بالفعل قبل السماء ولكنه بين في موضع آخر أن المراد بخلقه قبل السماء تقديره والعرب تسمي التقدير خلقا كقول زهير ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري وذلك في قوله وقدر فيها أقواتها ثم قال ثم استوى إلى السماء الآية قوله تعالى واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه الايه قوله خليفه فيه وجهان من التفسير للعلماء احدهما ان المراد بالخليفه ابونا ادم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لانه خليفه الله في ارضه في تنفيذ اوامره وقيل لانه صار خلفا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبله وعليه فالخليفة فعيله بمعنى فاعل وقيل لأنه إذا مات يخلفه من بعده وعليه فهو من فعيله بمعنى مفعول وكون الخليفة هو آدم هو الظاهر المتبادر من سياق الآية الثاني أن قوله خليفة مفرد أريد به الجمع أي خلائف وهو اختيار ابن كثير والمفرد إن كان اسم جنس يكثر في كلام العرب إطلاقه مرادا به الجمع كقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار بدليل قوله فيها أنهار ماء غير آس الآية وقوله وجعلنا للمتقين إماما وقوله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا ونظيره من كلام العرب قول عقيل ابن علفة المري وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بن الأخينا وقول العباس بن مرداس السلمي فقلنا أسلموا إن أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور وأنشد له سيبويه قول علقمة بن عبدة التميمي بها جيف الحسرة فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب وقول الآخر كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص وإذا كانت هذه الآية الكريمة تحتمل الوجهين المذكورين فاعلم أنه قد دلت آيات أخر على الوجه الثاني وهو أن المراد بالخليفة الخلائف من آدم وبنيه لا آدم نفسه وحده كقوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية ومعلوم أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس ممن يفسد فيها ولا ممن يسفك الدماء وكقوله هو الذي جعلكم خلائف الأرض الآية وقوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض الآية وقوله ويجعلكم خلفاء الآية ونحو ذلك من الآيات ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء فقالوا ما قالوا وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعية وبخلافة ذريته أعم من ذلك، وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر. قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة يعني مسميات الأسماء، للأسماء كما يتوهم من ظاهر الآية، وقد أشار إلى أنها المسميات بقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء الآية كما هو ظاهر. قوله تعالى وما كنتم تكتمون لم يبين هنا هذا الذي كانوا يكتمون وقد قال بعض العلماء هو ما كان يضمره إبليس من الكبر وعلى هذا القول فقد بينه قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر الآية نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته